يقول الامام ابو الفرج بن الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الثاني عشر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حسن اسلام المر تركه ما لا يعنيه الحديث قال فيه الترمذي حديث حسن وحسنه غير الامام الترمذي وقد مر بنا في درس ماضي الكلام على روايات هذا الحديث وطرقه والحسن انما يقصد به الامام الترمذي رحمه الله الحكم بصحة الحديث الا ان الحديث اما كان مداره على صغار التابعين او اتباع التابعين يقول فيه انه حسن لأن الإمام الترمذي رحمه الله يستخدم ثلاثة أوصاف أو أكثر فتارة يقول في الحديث إنه صحيح وتارة يقول في الحديث إنه حسن صحيح وتارة يقول إنه حسن وقد يقول إنه حسن غريب وقد يقول إنه حسن صحيح غريب ويصطلاحات تفرد بها رحمه الله واشتهرت عنه وقد تبين من خلال دراسة هذه المصطلحات انه اذا اطلق الوصف بالصحة وقال في حديث انه صغير اراد ان هذا الحديث مداره على الصحابي وان اكثر من راوي عن الصحابي رووه واسناده صحيح بمعنى ان الرواة الذين رووا هذا الخبر توافرت فيهم شروط الصحه اما اذا قال في الحديث انه حسن صحيح فيريد إن مدار الحديث على التابعين أوساطهم وكبارهم وأن الحديث تعدد الطرقه من بعد هذا التابعي الذي كان عليه المدار وقد توافرت في الحديث شروط الصحة فهو حسن صحيح صحيح من حيث الحكمه من حيث توافر الشروط حسن من حيث المدار على التابعين اما اذا كان مدار الحديث على صغار التابعين وهم من يمثلون الطبقة الخامسة او الطبقة الرابعة في تقسيمات الحافظ ابن حجر رحمه الله لطبقات الرواد او من كان بعد هذه الطبقة كالسادسة والسابعة والثامنة يعني طبقة اتباع التابعين فانه يصف الحديث بانه حسن وان كان الحديث قد توافرت فيه شروط الصحة وحكم اهل العلم بصحته لكنه رحمه الله يطلق عليه وصفه الاصطلاحي لأنه حسن وتبين من خلال هذه الأوصاف التي أطلقها أن الحسن عنده رواية مقبولة محتج بها وقد ذاب المتأخرون من المحددين من امثال ابن الصلاح ومن بعده الى ان الحسن درجة بين الصحة والضعف وانها وصف يقاسم الصحيح لكن هذا هذا هذا الراي او هذا القول تضارب وتعارب مع قول الامام الترمذي ولذلك استشكل اهل العلم حكم الامام الترمذي على الحديث وجمعه بين الصحة والحسن بل جمعه بين الصحة والحسن والغرابة وبقي هذا الامر مستشكلا في كتب علم المصطلح يرده اللاحق عن السابق ويزيد في الاشكال الى درجة ان قال بعضهم ان كلام الامام الترمذي ووصفه الحديث بانه حسن صحيح غريب كقول القائل ان المعنى في بطن الشاعر اي لا ندري ماذا اراد بذلك الا ان هذه الدراسة والتتبعات التي اجريت على مصطلحات الامام الترمذي واستخداماته لهذه المصطلحات الصحيح الحسن الحسن الصحيح الحسن الغريب الحسن الصحيح الغريب الصحيح الغريب بينت انه اراد بها اوصاف للحديث الصحيح على الاقل الحديث الصحيح عنده ولذلك لما ننظر إلى هذه التقسيمات التي أطلقها رحمه الله نجد أن المحدثين وافقوا الإمام الترمذي بل حكموا على كثير من الأحاديث التي وصف الإمام الترمذي بأن حسنة حكموا عليها بالصحة وبعضها حكموا عليه بالحسن باعتبارهم وبمرادهم وهو انه درجة بين الضعف وبين الصحة وانه قسيم للصحيح وهو في نظرهم حديث مقبول وبعض الاحاديث خالفوا فيها الامام الترمذي وحكموا بضعفها وقالوا انها ضعيفه وبعضهم حسنها بتعضيبها حيث انه جاءت هذه الاحاديث من طرق اخرى لها شواهد ولها متابعات كما هو الشائع في الحكم في على ما حكم عليه الترمذي من ان ما قال فيه حديث حسن يراد به الحسن لغيره الا ان هذه الدراسة وإلا أن هذا الاستقراء بين أن الإمام الترمذي أراد بالحسن الصحة لكنه يطلق هذا الوصف على ما كان الحديث مداره على صغار التابعين وأتباع التابعين كذلك مر بنا في دروس ماضية الكلام على معنى هذا الحديث وهو قوله من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وان هذا الحديث يشهد له كثير من الايات القرآنية التي جاءت تبين ان المؤمن من شانه ومن عادته ان يعنى بما يعنيه ويترك ما لا يعنيه كما في قوله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس وفي قوله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اي هذا يعني يكون في الاخره فالذين يتكلمون انما يقولون الصواب والصواب هو الشيء الذي يعني الإنسان لأن من أوغلى فيما لا يعنيه وقع في الكذب، ووقع في النميمة ووقع في الغيبة ووقع فيما لا يحمد عقباه وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على ما استنبطه الامام ابن رجب رحمه الله من هذا الحديث من مسائل، فقال رحمه الله وهذا الحديث اعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه يدل على ان ترك ما لا يعني المرء من حسن اسلامه فاذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن اسلامه قال وقد جاءت الاحاديث بفضل من حسن اسلامه وانه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته والظاهر ان كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الاسلام اي فكلما حسن الاسلام كلما زادت المضاعفة ولذلك جاء في الحديث ان الحسنات تضاعف الى عشر امثالها وانها تضاعف الى سبع مئة. والله يضاعف لمن يشاء وهذه المضاعفات ما زاد على العشرة تتوقف على امور تزكي ايمان المرء كالزيادة في الاخلاص والتجرد في العمل واخلاص العمل لله سبحانه وتعالى واداء العمل على وجه الصواب واداء العمل بقصد الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتاسي والاقتداء وبقصد التطلع الى رضا الله ورحمته وعفوه ورضوانه لا شك ان كل حاله من هذه الاحوال تزيد في اخلاص العبد في عمله وتزيد في إتقال العمل وتزيد في أداء العمل على الوجه الصواب وكلها وسائل تتضاعف بسببها الحسنات ولهذا يقول هنا والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام قال ففي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اذا احسن احدكم اسلاما فكل حسنه يعملها تكتب بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف وكل سيئه يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل يعني العبد فالمضاعفه للحسنه بعشر امثالها لا بد منه لان هذا امر قدره الله تعالى وكتبه على نفسه حيث قال من جاء بالحسنه فله ايه عشر امثالها وهذا فضل منه سبحانه وتعالى وتوفيق لكن المضاعفة من العشر الى السبع مئة هذه تكون باسباب تظهر من المؤمن من العبد الصالح من العبد المؤمن يتضاعف بسببها العمل والثواب. قال: والزيادة على هذا على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله يعني ذلك العمل كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى. والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة أي كل ذلك يراعى فيه المضاعفة فكلما كانت الحاجة أشد كلما كان الثواب أعظم ومن هنا جاء بنا ما مر من قبل أن درهما سبق مئة ألف درهم درهم يعني ينفقه الإنسان يفضل ويزيد على مئة ألف درهم لأن الدرهم الذي ينفقه الإنسان في وقت الحاجة وينفقه وقد يكون هو أحوج إليه من غيره ويؤثر به على نفسه لا شك إنه أفضل من مئة ألف درهم يعطيها الإنسان في ساعة وليس في حاجة إليها بل ربما شغلته فاعطاها انسانا قد يكون هذا الانسان ايضا حاجته اليها ليست بحاجة صاحب الدرهم الى الدرهم ومن هنا وضاعف هذا القدر اليسير على القدر الكبير لما يحيط بحالة وحاجة المنفق والآخر نعم اي اي امر بان الله قطعه على نفسه وحكم به على نفسه حيث قال من جاب بالحسنة فله عشر امثالها وهذه صيغة عامة كل من جاب بحسنة الله يكتبها له ايه عشر سواء فهنا لما ألزم الله نفسه بذلك قال الشارع لا بد يعني هي ليست من باب إلجام العبد الرب وإنما هي استنباط من أن الله تعالى لما قضى وقال من جاء بالحيسنة فله عشر أمثالها اعتبر ذلك مما أوجبه على نفسه فلما أوجبه على نفسه قال لا بد أه؟ على هذا وغيره وغيره. نحن بنتكلم على المسلم نعم. أن القضية من جاء بالحسنة والمباعفة وقبول الحسنات إنما هو متوقف على شرط الإيمان وأما غير المسلم فالله سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ أباء منثورة والله سبحانه وتعالى قد يحاسبوا وقد يحسنوا الى الكافر لكن في الدنيا لا في الاخره كما, كما قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها ايه لا يبخسوا لكن لهم في الاخره شيء قال اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون وهذا القول الذي قاله الإمام ابن رجب يخالف ما ذابت إليه المعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين أوجبوا على الله وقالوا إنه يجب على الله أن يحسن للمحسن وأن يجازي المحسن، وأوجبوا عليه أنه يجب عليه أن يحاك أن يعاقب المسيء. ومدى بقاء السنة والجماعة في هذا الباب؟ أن الله أوجب على نفسه وما دام أوجب على نفسه إذن هو لا يخلف الميعاد وأما الناس فلا يلزمونه بشيء الخلق لا يلزمونه بشيء ولذلك من ارتكب المعصية فإن هو يستوجب العقوبة لكن الأمر موكول إلى من إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال ويشهد لذلك يعني أن الزيادة تكون على حسب إحسان الإسلام قال ويشهد لذلك ما روي عناطية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نزلت من جاء بالحسنه فله عشر امثالها قال في الاعراب قيل له فما للمهاجرين قال ما هو اكثر ثم تلا قوله تعالى وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما قال وخرج النسائي من حديث ابي سعيد يعني الخدرية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها والمراد بأزلفها يعني قدمها وهذه أيضا يعني مسألة اخرى وهي ان من اسلم وكان قد عمل قبل اسلامه حسنات وسيئات فان الله تعالى يثبت له الحسنات ويكتب له هذه الحسنات وان عملها في غير وقت اسلام وسيمر حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه لأنه كان يعمل أعمالا في الجاهلية يعني أعمالا حسنا فقال له صلى الله عليه وسلم أنت على ما أسلفت أي أنها حسنات ترصد له وهذا من بركة الإسلام إذ أنه لا يبتدئ يعني اثبات الثواب للعبد منذ دخوله في الاسلام بل يراعى ما عمله من حسنات قبل الاسلام واما السيئات فانها تمحى كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اراد ان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام قال له افسد ابايعك فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه أمسك عمر يده وقال يا رسول الله إني عملت في الجاهلية أعمال يعني اتكبت مخالفات وعملت آثام وإني مشترط على ربي أن يغفرها لي إن الله يغفر لي هي أدخل في الإسلام أما إذا بقيت فما ينفع الإسلام مع تلك الأعمال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ أما علمت يا عمرو أن الاسلام يجب ما قبله؟ فعندئذ بايع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قال هنا. قال فإن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى وفي رواية اخرى وقيل له ائتنف العمل يعني استمر ابدأ في العمل يعني في الحسنات قال والمراد بالحسنات والسيئات التي كان ازلفها ما سبق منه قبل الاسلام وهذا يدل على انه يثاب بحسناته في الكفر اذا اسلم وتمحى عنه سيئاته إذا أسلم لكن يعني استمرار الثواب بهذه الحسنات بشرط أن يحسن إسلامه لأنه قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه فاعتبر حسن الاسلام شرط في هذه المقاضاه قال ويتقي تلك السيئات في حال إسلامي وقد نص على ذلك الامام احمد ويدل على ذلك ما في الصحيحين يعني صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انا اخذ بما عملنا في الجاهليه قال اما من احسن منكم في الاسلام فلا يؤاخذ بها ومن اساء اخذ بعمله في الجاهليه والاسلام قال وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما اسلم اريد ان اشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله قال والحديث خرجه الإمام أحمد ولفظه إن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب يعلق الحافظ ابن رجب يقول وهذا محمول على الاسلام الكامل الحسن جمعا بينه وبين حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قبله وحديث ابن مسعود الذي قبله هو ماذا قوله قلنا يا رسول الله ان اخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها يعني بتلك السيئات ومن أساء أخذ بعمله وحديث عبد الله وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ظاهره أنه مطلق أنه بمجرد الدخول في الإسلام الإسلام يجب ما قبله وفي الغالب ان من دخل في الاسلام يحسن اسلامه واذا حزن اسلامه انت فالشرطه قال وفي صحيح مسلم ايضا عن حديث حكيم بن حزام او عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة او صله رحم افيها أجر يعني هذه التي فعلها في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسلمت على ما أسلفت أسلمت على ما أسلفت من خير يعني أن ما أسلفت من خير وأسلمت فإنه يحفظ له ويكتب له أسلمت على ما أسلفت من خير نعم ما أسمعك أي قيد هذا؟ إيه جب ما قبله من الذنوب. إيه جب ما قبله من السيئات، لأنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان هذا غرضه. حديث عم عمرو بن العاص، لأنه لما كانت له آثام وذنوب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم واشترط أنه إذا الله يغفر له تلك الذنوب يدخل في الإسلام. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله يعني من الذنوب لكن الحسنات هل تبقى أو تجب حديث حكيم بن حزام بينها حيث قال له أسلمت على ما أسلفت من خير وفي رواية له قال فقلت والله لا ادع شيئا صنعته في الجاهلية الا صنعته في الاسلام مثلا قال وهذا يدل على ان حسنات الكافر اذا اسلم يثاب عليها كما دل عليه حديث ابي سعيد المتقدم وقد قيل ان سيئاته في الشرك تبدى الحسنات وهذا ايضا فضل من الله سبحانه وتعالى والعبارة بقوله قد قيل يعني ليست عبارة يعني لطيفة لا سيما اذا جاء ما يؤيدها في كتاب الله قال وقد قيل ان سيئاتي في الشرك تبدل حسنات ويذهب عليها اخذا من قوله تعالى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 وكان الله غفورا رحيما قال وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل على قولين فمنهم من قال هو في الدنيا يعني ان الله يبدل السيئات حسنات في الدنيا بمعنى ان الله يبدل من اسلم وتاب اليه بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصي الايمانة والاعمال الصالحة وهذا المعنى يعني كأن هذا الانسان لما كان كافرا وكان مصدر شر وسوء وتحول الى مسلم اصبح مصدر خير فالتبديل ليس في السيئات التي وقعت وانما التبديل في حاله من بحيث انه يتغير بعد ان كان مصدر سوء يصبح مصدر خير قال فمنهم من قال هو في الدنيا بمعنى ان الله يبدل من اسلم وتاب اليه بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصي الايمان والاعمال الصالحة وعتى هذا القول ابراهيم الحربي في غريب الحديث اي في كتابه غريب الحديث عن اكثر المفسرين وسمى منهم ابن عباس وعطاء وسمى منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء وقتادا والسدي وعكر ما رحمهم الله وهؤلاء الاربعه كلهم من علماء التابعين قلت وهو المشهور عن الحسن يعني البصري وهو ايضا من التابعين قال وقال الحسن وابو مالك وغيرهما هي في اهل الشرك خاصة ليس هي في اهل الاسلام قلت إنما يصح هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة كما سيأتي وقد ساق في ذلك آثار أن العبد يفاجأ بحسنات كثيرة ويسأل عنها وما مصدرها وما سببها فيقال إن هذه هي السيئات التي كنت تعملها في الدنيا بدلها الله جل وعلا حسنات قال قلت إنما يصح هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة كما سياتي وأما إن قيل إنه في الدنيا فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب في ذلك سواء أي فإذا كان الكافر إذا أسلم بدلت سيئاته حسنات فالمؤمن من باب اولى اذا تاب فان الله تعالى يمحو عنه السيئات بل الاولى ان تبدل سيئاته حسنات لان محو السيئات قد ثبت بالنص في حق المؤمن ولهذا يقول اهل العلم ان من تاب تاب الله عليه وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن أن يزيد الله سبحانه وتعالى فضله ويغي ويقلب تلك السيئات إلى حسنات فليس بعزيز على الله جل وعلا قال واما ان قيل انه في الدنيا فالكافر اذا اسلم والمسلم اذا تاب في ذلك سواء بل المسلم اذا تاب فهو احسن حالا من الكافر اذا اسلم قال وقال اخرون التبديل في الاخره جعلت لهم مكان كل سيئة حسنه يعني والقائلون منهم عمرو بن ميمون ومكحول وابن المسيب وعلي بن الحسين رحمهم الله وكلهم من علماء التابعين قال وانكره ابو العالية وهو احد علماء التفسير ومجاهد يعني ابن جبر وهو من علماء التابعين ايضا وخالد سبلان وفيه موضع انكار ثم ذكر ما حاصله يعني انه يلزم يعني ألا الذين قالوا ان الله تعالى ان بدل الحس السيئة حسنا هذا يقولون يلزم منه ان من كثر السيئات ثم اسلم وتاء وبدلت حسنات انه يكون اكثر حسنات ممن قلت حسناته ولم يرتكب اثما يعني عبد مسلم وحسناته قليلا وهذا كافر سيء سيئاته كثيرة فانتاب هذا الكافر وكما تقولون ان الله يبدلها حسنات معنى انه ياتي يوم القيامة وتكون حسناته اكثر من المسلم قليل الحسنات لكن هذا القول بعيد لاننا كما سبق ان اشرنا في اول الدرس ان الحسنات تضاعف الى عشرة هذا اقل مضاعفه فمهما قلت حسنات الانسان تضاعف وكلما كان الإخلاص والصدق والصواب والعمل والاعتقاد كلما زاد في مضاعفة تلك الحسنات فهو وان كان قليل الحسنات لكنها بالمضاعفة تتجاوز وتتعدى مهما كثرت سيئات هذا الذي بدلت سيئاته حسنات وثم إن هذا الأمر يعني لا ينبغي أن يقاس بمهذه المقاييس المادية لأن هذا أصله كله مبني على ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله واسع سبحانه وتعالى قال ثم ذكر ما حاصله أنه يلزم من ذلك أن يكون من كثر السيئاته أحسن حالا من قلت سيئاته حيث يعطى مكان كل سيئة حسنا. ثم قال ولو قال قائل إنما ذكر إنما ذكر الله أن يبدل السيئات حسنات ولم يذكر العدد كيف تبدل فيجوز ان معنى تبدل ان من عمل سيئة واحدة وتاب عنها تبدل مئة الف حسنة ومن عمل الف حسنة ومن عمل الف سيئة هكذا عندكم العبارة كأن فيها خطأ قال فيجوز ان معنى تبدل ان من عمل حسنة واحدة هكذا ولا سيئة واحدة من عمل سيئة واحدة وتاب منها تبدل مئة سي... ألف حسنة لماذا تبدل مئة ألف حسنة ومن عمل ألف سيئة أن تبدل ألف حسنة فيكون حينئذ من قل السيئات أحسن حالا عيش عندك نفس العبارة العبارة أن من عمل سيئة واحدة وتاب منها تبدل مئة ألف حسنا لأن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والله على قوله سبحانه وتعالى يعني من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يعني على اعتبار أن, هذه أن التوبة غيرت السيئة إلى حسنة وأنه بعد تغييرها إلى حسنة ضعفت فبإيش الفرق بينه وبين من عمل ألف سيئة ها يظهر هناك فرق وهو أن من تاب تتحول السيئة إلى حسن ثم تضاعف الحسن وقد تضاعف إلى مئة ألف لكن السيئة التي مات عنها ولم يتوب السيئة التي مات عنها ولم يتوب هي التي تبدل إلى حسنة لأنه ما دام تاب العبره بالتوبة والله سبحانه وتعالى قال في حق الكافر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لكن لعله أراد أنه لما أسلم إسلامه إنما يتعلق في في ما هو مستقبل أما السيئات التي عملها وهو في حال الكفر هي التي تبدل حسنات فكأنها بدلت دون أن يتوب عنها أما ما تاب عنه فهي تنقلب من سيئه الى حسنه وتضاعف فعندئذ يكون امران مؤمن ارتكب سيئات ثم تاب عنها فهذه تبدل حسنات وتضاعف وكافر ارتكب سيئات ثم اسلم فهذه تبدل حسنا إن كان هذا هو المراد فيكون المعنى يعني واضح لا عمل عملا صالحا فيما هو مستقبل فيما يستقبل من دخوله في الإسلام وهذا هو الذي قال فحسن إسلامه ها يعني شرط شرطه تبدل او تبديل السيء حسنا ان يحسن اسلامه وحسن الاسلام يكون ما جاء معبرا عنه بقوله سبحانه وتعالى وعمل عملا صالحا نعم ها إيه. الظاهر ان التبديل في الاخره لان الانسان ما يرى اثار ذلك الا في الاخره اما في الدنيا فانه لا يرى اثار ذلك التبديل مع التضعيف شرطه الايمان والتبديل بدون تضعيف لا يشترط فيه الايمان فيكون فرق بين المؤمن ولذلك مهما قلت حسنات المؤمن على ذلك المقياس فهي اكثر وافضل واعظم من حسنات او سيئات الكافر نعم هذا موضوع اخر هذا ما له علاقة بموضوعنا كونه من ترك خير شيئا لله هذا معناه انه قد يتركه يعني ترفعا قد يتركه الصلحا قد يتركه يعني عدم مطالبة صاحبه هذه قضية اخرى ما لها علاقة بما نحن فيه عوضه الله خيرا من لا يلزم في الخيرية ان يكون بالكيف بال بال بال بالعدد يعني ان يكون بالكم وانما قد يكون بالكيف قلت هذا القول وهو التبديل في الاخره قد انكره ابو العاليه وتلا قوله يعني ابو العاليه وغيره ممن ذهب الى ان التبديل لا يكون في الاخره قالوا لان الله اخبر انه يحاسب الناس في الاخره في الخير وفي الشر قال قلت هذا القول وهو التبديل في الآخرة قد أنكره أبو العالية وتلا قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء توجدوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا لكن هذا قد يحمل على المؤمن لا على الكافر المؤمن الذي يموت وهو مرتكب للكبائر، ها؟ هذا عنده خير وشر. السيئات ما تبدل، وإنما شرط تبديل السيئات إذا كان كافرا ثم ثم تاب وأسلم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير يعني صيغة عموم. يحتمل، لكن هذا يخصص يعني يعني الآية تخصص بالحديث ورده بعضهم بقوله تعالى يعني رد الرأي الذي قالوا إن الحسنات تبدل إن السيئات تبدل بقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شر يره وهذا أيضا ما قيل في الآية الأولى يقال في ذلك وقوله تعالى أي ورد هذا الرأي ايضا بقوله تعالى ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وهذا محل الشاهد في قوله وجدوا ما عملوا حاضرا إذ لو بدلت لما وجدوها ولكن قد اجيب يعني عن هذه الايات التي انكر بسببها ابو العاليه رحمه الله هذا الخبر ولكن قد اجيب عن هذا بان التائب يوقف على سيئات ثم تبدل حسنات قال أبو عثمان النهدي رحمه الله وهو من كبار التابعين أن, ان المؤمن يؤتى كتابه في ستر من الله عز وجل فيقرأ سيئاته فاذا قرأ تغير, لونه تغير لها لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع اليه لونه ثم ينظر فاذا سيئاته قد بدلت حسنات فعند ذلك يقول هاوا مقرؤوا كتابية وهذا الاثر اذا كان يعني مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام فهو ايضا يخصص ما جاء في الايات لكنه ظاهره انه خبر مرسل لان ابا لان ابا عثمان النهدي رحمه الله من التابعين لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه بعضهم عن ابي عثمان عن ابن مسعود فيكون مرفوعا ويكون متصلا وقال بعضهم عن ابي عثمان عن سلمان يعني الفارس قال وفي صحيح مسلم ويلاحظ هنا ان هذا الخبر اه لم يخرجه المحقق ما اشار اليه او قال ورواية ابي عزمان عن سلمان رواه ابن ابي حاتم في تفس... كما في تفسير ابن كثير من طريق سلم... ابي سلمة وعارب كلاهما عن ثابت بن يزيد عن عاصم عن ابي عزمان عن سلمان قال وفي صحيح مسلم عن أبي ذر وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يوتى به يوم القيامة فيقال فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه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 فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا قال فلقد رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعي حتى بدت نواجده صلى الله عليه وسلم وقوله قد عملت أشياء لا أراها هنا يعرض بالكبائر من الذنوب يعني إذا كان الله قد بدل هذه الظروب حسنات إذن هو يريد أن يستكثر يريد أن يستكثر من هذه الحسنات ولهذا يريد أن تعرض باقي أعماله وإن كانت سيئات، ما دام الغرض أنها تبدل حسنات قال بإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار ففي حق من محي سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى لا. لأن محوها بذلك أحب إلى الله عز وجل من وحوها بالعقاب طبعا هذا الكلام كله يرد به المؤلف على رأي أب العالية ومن انكر تبديل السيئات نعم ايش الاشكال فيه هذه خرجت مخرج الغالب قد يكون رجل وقد تكون امرأة ايش الاشكال انا ما انا متصور يعني محل سؤالك يؤتى برجل ايوه ايش محل الإشكال ليش يعني استخدم كلمة رجل لأن الذين في النار إما رجل وإما امرأة واستخدم لفظة رجل لانها خرجت مخرج الغالب وإذا خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها يعني ليس هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء بل يؤتى باي واحد من اهل النار ليس المقصود به لما له مفهوم يعني هنا المفهوم ملغى قال وخرج نعم <تصفيق> يعني انه اخر لو قال اول واخر يعني آخر من أول من آخر من يخرج من النار وآخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة لا يلزم منه أن يكون رجل وإن كان رجل فجاء يعني الإخبار بأمر غيبي والإخبار بأمر غيبي يسلم قال وأخرج الحاكم من طريق الفضل بن موسى عن ابي العنبس عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليتمنين ان اقوام انهم اكثروا من السيئات قالوا بما يا رسول الله قال والذين الذين بدل الله سيئاتهم حسنات يعني مثل الحديث الذي سبق ذكره من رواية مين ابي ذر قال وخرجه ابن ابي حاتم من طريق سليمان ابي داود الزهري عن ابي العنبس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه موقوفا والله سبحانه وتعالى اعلم